صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه ومن والاه وبعد لازلنا مع كتاب ا ل ط ه ا ر ة في الشرح الممتع على زاد ا ل م س ت ق ن ع ل ل ع ل ا م ة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وتوقفنا عند باب الحيض ي وباب الحيض من أ ه م هذه ا ل أ ب و ا ب في ا ل ط ه ا ر ة لماذا لتعلق ب أ ح ك ا م ك ث ي ر ة في واقعنا لا شك في هذا الحيض ي ع ر ف العلماء ب أ ن ه السيلان تقول حاض الحيض يعني ساله, حاض يعني سالة أما في الشرع فالحيض دم ا ل ط ب ي ع ة دم ط ب ي ع ي ة أو د ما طبيعة م معنى دم ط ب ي ع ة يعني دم غير متولد عن مرض وانما هو دم متعلق ب ا ل ط ب ي ع ة ب ا ل ف ط ر ة بالخلقه الله عز وجل خلق ا ل م ر أ ة وهي ايه تحيط هذه ا ل ط ب ي ع ة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذ ك ت ع ا ئ ش ة هذا أ م ر كتبه الله على من على بنات آ د م يعني قدره الله على بنات آ د م أ ن يحضنه فهو دم ط ب ي ع ة يصيب ا ل م ر أ ة في أ ي ا م م ع ل و م ة إ ذ ا بلغت هذا ت ع ر ي ف دم الحيض عند العلماء دم ط ب ي ع ة يصيب ا ل م ر أ ة لكنه لا يصيب من الرجل ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة ولذلك لما أ ر ا د رجل أ ن ي ذ م عصره قال هذا هذا زمن يحيض فيه بعض الرجال ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة لكن هذا غير جائز طبعا هو الحيض أ م ر مقدر على من على ا ل م ر أ ة قال في أ ي ا م م ع ل و م ة إ ذ ا بلغت يعني الحيط له أ ي ا م م ع ل و م ة في ح ي ا ة ا ل م ر أ ة في حياتها تعلم متى ي أ ت ي ب ا ل ر ت ا ب ة في كل شهر بكذا وكذا لها ع ا د ة لها رتابه إذا بلغت, يعني اذا بلغت الحلم متى تبلغ المراه ب أ ر ب ع علامات ا ل أ و ل ى هي الحيض اذا حارت فقد ايه بلغت ب إ ن ب ا ت شعر ا ل ع ا ن ة قد بلغت ا ل م ر أ ة بلغت بهذا أ و نعم خمس صار س ن ة كما قال العلماء بعلامات تدل ع ل ى ا ل ب ل و قال ا ل إ م ا م رحمه الله لا حيض قبل تسع سنين ا ل ح ق ي ق ة هذا كلام مذهبي يعني ا ل ح ن ا ب ل ن أ ن الحيض ي ب د أ من سن كم تسعه قبل ل ا ت س كل ما جاء من دم من ا ل م ر أ ة ليسمى إ ي ه حيضا قد يكون ا س ت ح ا ض ة قد يكون دم عرق قد يكون مرض إ ل ى غير ذلك إ ن م ا ليس بإيه بحيض ه ب فالحيض عندهم لابد أ ن تبلغ ا ل م ر أ ة كم س ن ة تسع سنين و إ ذ ا بلغت ا ل م ر أ ة تسع سنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهي ا م ر أ ة بلغت ا ل ج ا ر ي ة تسع سنين فهي يعني امرأة ب لكن غ ت ل الراجح أ ن الحيض قد ي ب د أ قبل ذلك لماذا يا جمهور ل أ ن الحيض له علامات وليس له سن في الشرع ي لا ل أ ق ل ه ولا ل أ ق ص ا ه حتى أ ن ه م قالوا ولا بعد خمسين يعني ح ن ا ب ل ة على ان اقل الحيض كم تسع واقصاه خمسين ط ب ما عندنا ايه يحضن بعده خمسين ا ل م ر أ ة ا ل ع ف ي ه ق ر ا ش ي ة ص ا ح ب ة ا ل ص ح ة ق و ي ة تحيضوا بعده الى ستين يستمر الحيض معها ل ى بعد ستين ولذلك رد جمهور العلماء على ا ل ح ن ا ب ل ة بقول الله سبحانه وتعالى و ا ل ل ا ي اثن من ا ل م ح ي ط ولم يقل واللائي بلغ له م ي قد ينتد إلى أكثر من كم؟ من خمسين س ن ة مشكلة لا أصلاقا ذلك من أكثر في ف قولهم أ ن أ ق ل سن الحيض تسع و أ ق ص ه خمسين دم مردود عليه ب أ ن الحيض دم معروف بسماته وصفاته متى نزل هذا الدم فقد حاضت ومتى انقطع بعد سن الخمسين أ و أ ك ث ر فقد ايه انقطع ولذلك ا ل ق ر آ ن إ ذ ا علق شيئا على ا ل س ن ة بينه في ا ل ق ر آ ن الكريم سنوات م ح د د ة ف ل ب س في قومه أ ل ف س ن ة إ ل ا خمسين عاما م حينما د د ة يريد أ ن يحدد الزمن طالما أ ن ه متعلق به أ ح ك ا م إ ذ ا تعلق بالزمن أ ح ك ا م فلابد أ ن يحدد وفي ا ل ق ر آ ن الكريم جاء أ ك ث ر من موضع في تحديد ايه الزمن على سبيل القطع واليقين طيب قال المصنف ولا بعد خمسين ولا مع حمز يبقى ل ا ح ي ض ة قبل, قبل تسع سنين ولا بعد خمسين ولا مع حمز يعني ايه؟ ما الدليل على أ ن ا ل م ر أ ة إ ذ ا حملت لا تحيط طبعا هذا كلام ا ل ح ن ا ب ل ة انما الشافعي ة والبيهقي وبعض العلماء لهم ر أ ي آ خ ر في أ ن الحامل قد تحيط ل أ ن ا ل ح ن ا ب ل ة قالوا ودليل أ ن ا ل م ر أ ة الحامل لا تحيط ب أ د ل ة ما هو الدليل ا ل أ و ل عندهم ان الله عز وجل جعل ع د ة الحامل تختلف عن ع د ة التي ط ع ي ط فقال و ا و ل ا ة الاعمال ا د ل ه ن ان يضعن حملهن فلماذا لم يعلق ا ل ع د ة في الحامل ب ا ل ح ي د لانها لا ط ع ي ط اذ لو حاضت لعلق العده ح ا ل ة ب ا ل إ ي بالحيض فكونه علق ا ل ع د ة بالحمل إ ذ ن الحامل له طحين ر أ ي ت م إ ل ى ر أ ي ح ن ب ل ه لكن هذا الكلام يرد عليه أ ن ا ل ع د ة شيء والحيض شيء آ خ ر كما قال ت ش ا ف ع ي ة ف إ ذ ن الحامل قد طحين إن إ الحنبل قالوا وكذلك يعرف حمل ا ل م ر أ ة بانقطاع الحيض فهذا د ل على أ ن ه ا لا تحيض ل أ ن ه ا لا تقول أ ن ا حامل إ ل ا إ ذ ا انقطع الحيض وعلى هذا قالوا أ ن الحامل لا تحيض لكن, لكن العلماء ر ا ج يقولون لماذا لا تحيض الحامل في الغالب ا ل أ ع م لماذا لم ت... لا تحيض ل أ س ب ا ب ل أ ن الطفل ح ي ض ا ل يتغذى في بطن أ م ه على طعام وشراب بالطبع إ ل ى على إيه؟ دم هذا الدم هو دم الحيض فحينما ينزل الدم دم الفاسد هذا قبل الحمل بعد الحمل يتحول إ ل ى غذاء للجنين في بطن أ م ه فلا تحيض الحمل ك ن إ ذ ا نزل من فرجها دم وهي حامل يعرف بلونه وراتابته فهو إ ي ه حيض هذا هو فهذا في بعض ا ل ق ل ة من النساء أ ن ا ل م ر أ ة إ ي ه تحيض الحامل قد تحيض قال أ ي ض ا وأقله يوم, وليل يوم وليله و أ ك ث ر ه خ م س ة عشر يوما احفظ يبقى لا تحيض أ ق د من تسع سنين ولا بعده خمسين س ن ة ولا حامل هذه راي م ا ا ل ح ن ب ل ة كما قلت ووضحت و أ ق ل ه يوم و ل ي ل ة و أ ك ث ر ه كم خ م س ة عشر ي و م ع اما ع ن اقل ه يوم و ل ي ل ة يعني اقل ا ل ح ي ض يوم ب ه ب ل ي ل ة ي ع ن ي كم س ا ع ة اربع وعشر ساعه, ساعة. ده اقل حيض عند ا ل ح ن ب ل ه انه لا يوجد حيض اقل من هذا لذلك من الغالب ا ل ف ق ه ي ة ان ا م ر أ ة جاءت الى علي رضي الله عنه بعد ان طلقها زوجها فقالت له عدتي قد انتهت بعد شهر من طلاقي هي عدتها كم شهر كم ح ا ض ة آ س ف ثلاثه ي هذه المراه تدعي ماذا انها حاضت ثلاث مرات في شهر اي م ش ك ل ة ت أ ت ي كيف نحلها فشريح يجلس بجوار علي رضي الله عنه فقال ما تقول فيها يا شريح علماء قال استدعي أ ن ا س ا من أ ه ل ه وسلهم عن عادتها عن ايه رتبتها في ا ل ح ي ط ف إ ن قالوا يوم ب ل ي ل ة فهي ص ا د ق ة فقال علي قالون ق ا ل و ن يعني جيد هي ب ا ل ل غ ة ب ل غ ة الروم على ما اذكر طيب ما كيف نحلل هذا حاضت ومكثت يوم وليله وبعدين اقل الطهر بين الحيضتين عندهم ثلاثه عشر يوم كم يوم طيب يبقى حاضت يوم و ل ي ل ة وبعدين ا ع ل ى كم يوم يبقى اعلى كم يوم كده م يوم ك اربع ا ش ر يم و كام خ م س ت ا ش مع واحد وثلاثه عشر أ ر ب ع ت ا ش ر وبعدين كام خ م س ت ا ش ر حضت خ م س ت ا ش ر خلت خ م س ت ا ش ر كله وثلاثه عشر أ ج ي ب الحاسبه مو لنا ث م ا ن ي ة وعشرين ورحت ا جايه م ث م ا ن ي ة وعشرين ح ي ض ة ت ا ن ي يبقى كام يبقى كده م ك ح ي ض ة و ح ي ض ة و ح ي ض ة في ايه شهر واحد اراك كلامها موزهور قد تحيض ا في شهر كم م ر ة ثلاث مرات انما لو جاءت ا م ر أ ة وقالت ان عدتي قد نفدت في خمس وعشرين يوما ك د ا ب ة على طول بلا بينه هذا مهم انما لو قالت ان عدتي قد انتهت في شهرين ونصف فهي ايه ص ا د ق ة لا شك في هذا ل أ ن من النساء من تحيض على عشرين يوما او على اقل كما قال المهم واقله يوم و ل ي ل ة هذا اقل الحيض يوم ب ه ب ل ي ل ة واكثره خ م س ة عشر يوم يعني لا حيض في فيما هو اكثر من كم يوم خمس ت ا ش ر اقصه كم خمس ت ا ش ل ا ن ما زاد عن خ م س ت ا ش ر يبقى مرض بق يستدعي ح ا ل ة م ر ض ي ة دم ا س ت ح ا د ة قال المصنف وغالبه ست ح ق ي ق ة ك ل ا م دا منضبط جدا للحنابل غالبه ست يعني غالب الحيض عند ن س ا ئ كم ست انما في بعض بعضهن ب ع ض يحضن على ث ل ا ث ة ايام ا ر ب ع ة يومين خ م س ة انما ايه ست الغالب ا ل ع ا م ى كم ست او سبع غالبه ست او ايه او سبع بلش ا ل ك ل م ة ا ل ث ا ن ي ة دي عشان ايه ح ز ع ل اخوانا ولا منهم طبعا هم ايه اخوانا الذين لم يعددوا في الزواج يعني اكتفى بايه و ا ح د ة فقال بعض الفقهاء زوج ا ل و ا ح د ة يحيض حينما تحيض <تصفيق> ولكن ما أ ح ل ى هذا الحيض ف ل م انه لا يستطيع العدل وغالبه ست أ و سبع و أ ق ل الطهر بين الحيضتين ث ل ا ث ة عشر يومه ثلاثة أقل ل ا عشر يوم ط ر بينه كما قلت قبل كما ذلك قلت ولا حد لاكثره, لا لأكثره. لأكثره الضمير هنا عائد على الطور يعني بين حضرتين قد يكون ث ل ا ش ر وقد يكون اربعه عشر خمسه عشر اكثر من ذلك لا حد ل أ ك ث ر ه اي ه معنى لاحد ل أ ك ث ر ه ممكن يكون ثلاثين ممكن ي ش و ن اقل الطور بين حضرتين ثلاثين لا اقل و أقل الطهر بين الحيطين ثلاثون يوما لا حول ولا قوه الا بالله الفول فين يا مولانا الفول يا أ خ ي قلت أ ق ل الثلاثه عشر ي و م ولا حد ل ي ه م ب و ا واحد حاضت د ة ح و ا ح د ة مكثت كم ثلاثين يوما يعني أ ق ص ا ه ثلاثين ي و م طه في طهر بهذه ح ظ ت ت ي ط على الاطلاق مكثت شهرا ك م ي ل ا لم يبقى الطهر ب ت ا ع ه كم يوم ا ل ث ل ا ت ي ن كلهم وهناك نوع من ا ل س ا ئ ل ة ت ي ط ب ا ل م ر ة فلا حد ل أ ك ث ر ه ممكن تقعد عشر سنوات بلا حيط لا حد ل أ ك ث ر الطهر يعني انما اقله كم ثلاثه ش ر قال المصنف و أ ق ل الطهر بين الحيضتين ث ل ا ث ة عشر يوما ولا حد ل أ ك ث ر وتقضي الحائض الصوم ل ل ص ل ا ة تقضي الصوم لا تقضي عندنا, عندنا هنا كم م س أ ل ة أ ر ب ع ة ه و ا ل ص ل ا ة والصوم قضاء ا ل ص ل ا ة قضاء ا ل ص ل ا ة تسقط عن الحائط وقضاء ا ل ص ل ا ة يسقط عن الحائط يبقى الصلاه ا ي وقضاؤها الصوم يسقط عن الحائط ولكن لا يسقط عنها القضاء فهمت هذا ط ب العلماء قالوا لماذا يسقط عنها قضاء الصلاه ولا يسقط عنها قضاء الصوم عله ا هذا ر أ ي موجود م م ح تعبدي دا موجود لهم ع ل ل م ا ء اراء يعني مثلا لو ان الصوم لا تقضيه ا ل ح ا ض ط لا يكسر ش خالص بل ص ي ا م عباده ضاعت منها ب ا ل ج م ل ة كذلك ايضا الصوم م ر ة في ا ل س ن ة و ا ل ص ل ا ة في كل يوم كم ف م ش ق ة ك ب ي ر ة ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن ه ا لن تحرم من ا ل ص ل ا ة بعد الحيض تطهر وتصلي لن تحرم من هذه ا ل ع ب ا د ة لكن من العلماء من قال لا ع ل ة في هذا و إ ن م ا هو أ م ر تعبدي ل ح ك م ة يعلمها الله كما قال ت ع ي ش ة أمرنا, امرنا بقضاء الصيام ولم نؤمر بقضاء اليه الصلاه ونحن حي وحينما يقول الصحابي امرنا هذا الكلام له حكم اليه ر ف ع حكم الرفع قال وتقضي الحائض الصوم ولا الصلاه ولا يصحان منها بل يحرمان د ه كلام مهم يعني اذا صامت وصلت حرام عليها ان تصوم وان تصلي لانه يحرم على الحائض ان تصوم كما افعل او تفعل بعض نسائنا اليوم يفعلن هذا لا تفطر في رمضان رغم انها ايه حاضت تقول لا ورع كاذب هذا ورع كاذب ف ا ل ص ل ا ة منها باطله طيب ربما يقول قائل طب ايه حاضر كيف الصلاه منها ب ا ط ل ة أ ن ت قلت ا ل آ ن لا تصلي طبعا إ ذ ا حالت لا تصلي طبعا اذا صلت يا حتى تصلي لا تصلي ا ل ف ا ئ ت ة يعني إ ذ ا أ ر ا د ت أ ن تقضي ص ل ا ة فائته وهي ايه إ ح ا ئ لا جزء له انما هي تعلم أ ن ه ا إ ذ ا حاضت لا ص ل ولا قضاء عليها خ ل اذا ص يبقى إ أ ر ا د ت أ ن ت ص ل الفائته وهي حائض ي ح ر م عليه قال ويحرم و ط ؤ ه ا في الفرج هذا كلام مهم ف إ ن فعل فعليه دينار أ و نصفه كفاره ة كل يوم له كفارة جماع ا ل م ر أ ة ويه لا سيما من من لا من العرسنه الجدد لسه داخل امبارح ولا ولا امبارح يفعل ع ن ي ي هذا و ا س أ ل عن الكفاره او بعض يعني الرجال الحنابل ا ل ح ق ي ق ة خالفوا الجمهور في ه ا و ر أ ي ه م هو الراجح القوي لان الحديث ص ح وهو ك ف ا ر ة في الجماع الحائط اذا جمع الرجل الزوجه ة و ي ايه ف ع ل ي ه ك ف ا ر ة دينار او ايه ه ت ك ل م الان انما هو كلامه يحرم و ط ؤ ه ا في الفرج يحرم و ط ؤ ه ا يعني جماعها افعلوا كل شيء الا النكاح جماعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز للرجل ان يستمتع ب م ر أ ت ه وهي ح ا ض ع د ل الجماع ع د ل ا ي ه الجماع واذا اذا لم يامن م ن ل ي م المخبط محمول برن او بسيكوا شيخة دي في يده يهز الطرابيزه نقولت عماله جيلة هو عجلك ا ل العفو المهم قال العلماء للجمع بين النصوص للجمع بين النصوص انظر ل ص ص و ا ن انه إ ذ ا كان الرجل لا يملك إ ر ب ه فيجب أ ن تلبس ا ل م ر أ ة ا ل م ر أ ة ازارا قبل ان يستمتع تلبسه ايه ازارا لانه لا يملك ا ر ب ة انما ان كان يملك ا ر ب ه ف ا ج د ان يستمتع بها دون الجماع هذا مهم جدا و كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحرم وطئها في الفرج فان فعل فعليه دينار ربما يقول قائل قال, قال المصنف في الفرج فهل هناك و ط في غير الفرج مهم جدا ه ذ انما قال المصنف في الفرج ليبين ق ي د احترازي هذا يسميه ع ل م ا ء ا ل ق ي د احترازي يحترز من شيء, يحترز من شيء يحدد المكان المحرم ليس معنى ذلك انه يحل يحلل ما سوى ذلك أ ق و ل ف إ ن فعل فعليه دينار أ و نصف نصف دينار كفار الدينار كم مثقال من المثقال كم الزهب جرام من الذهب, الذهب حسبناه في الديه قبل كده كم يا كم شيخ تقريبا اربعه وربع اربعه وربع المثقال من الذهب المثقال من الذهب من كم أ ر ب ع ه وربع طيب جرام ا ل ذ ه ب كم طيب ب سيكون أ ح س ب ه ا لكم كم ج ن ي ه ب المصري ل أ ن الشيخ عايزه انا بالسعودي مش ب ا ل م ص ر نعم المهم حنتكلم عن ا ل ق ب م ا ل م ص ر ي ة عشان احنا في مصر نسال الله ا ل ع ا ف ي ة ط بس ع ا ا ح ن ب ش و بقى كلام العالم هنا الشيخ رحمه الله ن ا بشرط ان يكون عالما ذاكرا مختارا عالما بالتحريم لو أ ن رجلا لا يعلم أ ن ه لا يجوز أ ن تجامع عن م ر ة وهي ح ا ض ط فجامعها عليه كفاره ليه يجهل فلما ط ا يجهل حق بس ح ك م ح ك م ا ل ك ف ا ر ة حكم الكفاره حكم ا ل و ا ت طالما أ ن ه يجهل أ ن ه يحرم عليه أ ن يجامع ع ل ي ه ا ل ح ا ض ط يعني حينما ي س أ ل ك نعم حتى لو بعاز ل ل أ ن ه الوطء حرام بعازل او باسباب ل أ ن ه قد يكون عازلا للرجل لكنه يؤذي من ا ل م ر أ ة ي س أ ل ك عن م ح ي ط قل هو أ ذ ى لمن لاثنين فالرجل إ ن ضمن عدم ا ل أ ذ ى لا ت أ م ن المراه وهكذا عالم ذاكر يعني ذاكر غير ناس ي ف إ ن نسي ربنا تؤخذنا إ ن نسينا أو او ل س ت ت ن ا س ي ناسي يعني ناسي حتى قال العلماء في الفقه لو أ ن الرجل ص م في رمضان ثم أ ف ط ر ناسيا فله ثم جامع ناسيا فلا شيء عليه فلما قلت ذلك قال ا ل ع ض و ر وفي حد ي ن س ى وجمعه ن ا س ي في رمضان حتى وقع فيها احد ا ل ا خ و ة ونسي انه فين طب الزوج راحت فين ب ر ض و ياتني ايه الاثنين ايه وهذا مكتوب على الانسان انه والفقهاء لما ينظروا لهذا ك ل ا م د ه ممكن نحتاجه فعلا ها؟ والنسيان من ص ف ة الادمي انه ايه ينسى طبعا من اكل او شرب نسيان ا ف ل و ت م ه فانما اطعمه الله فالاكل والشرب مفترات فالجماعه مفترات ومن جمع نسيان ا ف ل و ت م ه صومه كما هو الحال يبقى لا بد ان يكون ذاكرا نمره ث ل ا ث ة ا ل م ه م ة باه مختارا ايه معنى مختارا لا يعني ايه ب ا ر ا د ة ل أ ن بعض ا ل ا خ و ة ا ل م ر أ ة انقطع منها دم الحيض و ت خ ت س ل و ي أ ت ي ل ج م ا ع ه ا وبعد, وبعد الاغتسال اذا ب ل ح ينزل ي عند الجماع هل هذا مختار هو في ظنه ويقينه انها ايه ط ه ر ة ولا يباشرها الا عند الطهر فشاء الله أ ن يعود ا ل ح ي ط فهذا ليس مختارا ل أ ن بعض ا ل ا خ و ة ا س أ ل ن ا عن هذا كثيرا إ ذ ا كان مختارا يعني قاصدا عامدا مريدا أ م ا إ ن كان الدم قد انقطع وتطهرت و ا ق ت س ل ت ثم جاء في حال جماع فلا شيء عليه ومتى نلزمه ب ا ل ك ف ا ر ة إ ذ ا كان عالما ذاكرا مختارا علي من إيه؟ مختار ذكر ان ايه قال ويستمتع منها, بم... بما... منها بما دونه, بما, دونه يعني إيه؟ بما دون الازار او دون الفرج يعني اذا ربطت ازار على الفرج يستمتع, دون الإزار. يستمتع بما دون الفرج في حاله اذا ملك الارض قال و ا ذ ق ط عالدم ولم ت خ ت س ل لم يبح غير الصيام والطلاق هذه م س أ ل ة م ه م ة يعني ايه ك ل ا م ده يعني انقطاع الدم من الحائض قبل غسلها يبيح شيئين وهما الصم والطلاق يعني اذا طهرت الفجر على خ م س ة ل خ م س ة طهرت خ م س ة ل سته ق ط ع الدم و ا غ ت س ر ت س ت ة خمسة م ونص و ص ف ه انقطاع صحيح ا الدم كان قبل الفجر و ا ل ا ق ت س ا ل بعده فلا ع ب ر ة بالغصن انما ا ل ع ب ر ة بالغصن ق في حال الصيام كذلك الطلاق والطلاق يقع من قطاع الدم الله مستعان جزاك الله خيرا أهم <تكلم> <تكلم> الله مستعان هو كان ا ل ر س ا ل ة في دار العلوم ك ل ي ة طبعا ع ر ي ق ة لا شك وساتذتها علماء علماء بالفعل يعني يشد لهم الرحال وينبغي للكل أ ن يتعلم على أ د ي ه م ل س ي م ا علماء ا ل ش ر ي ع ة وقسم ا ل ع ق ي د ة أ ق و ل ا ل ر س ا ل ة كانت في عنوان ا ل م ن ه د ا ل أ خ ل ا ق ي عند الحافظ ابن أ ب الدنيا وحافظ ا ل الخرائطي وهما عالمان حافظان من علماء العراق ابن أ ب الدنيا في بغداد ولم, ولم يفارق العراق الخرائطي في بغداد وكان يقيم في السمراء ثم رحل إ ل ى الشام وفلسطين في آ خ ر عمره انما المنهج الاخلاقي عندهما مهم لان ابناء الدنيا صنفا ك ث ر من م ئ ت ي مصنف م ئ ت ي مطبوع منهم الان ما يقرب من خمسين انا ج ب ت الخمسين ح ق ي ق ة انما المخطوطات ض ا ئ ع ة وتائهه و ك ث ي ر ة جدا ها؟ آآ آآ الخرائطي لم يترك الا نذر يسير خ م س ة من الكتب ك ت المنهج القلوب ك ا م يعني خمس م كتب فقط ا ل و و د ة ل ل خ الاخلاقي م ك ت ب ت مطبوعة م خمسين كام خمسة س ة واحد واحد م ن ل ل أ خ ا يقوم على قواعد قواعد أ خ ل ا ق ي ة في علم ا ل أ خ ل ا ق الحافظان لم يتركا ق و ع د لم يترك قواعد لم يترك قواعداً. انما إ كل ما و ض ع ه مروياه باب تحريم ا ل ذ ن ا حدثني عشرين حديث باب تحريم الكذب حدثني خمسين حديث باب ا ل ا س ت ع ا ذ ة عند ن ر ي ق الحمار أ ر ب ع ي ن حديث كل الكتب بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ص ع و ب ة في البحث أ ن تحول هذه الاحاديث د ي و ت الى قواعد على قدر الإمكان لكن طبعا أ س ا ت ذ ت ي كان لهم ر أ ي آ خ ر في أ ن العمل بهذه ا ل ط ر ي ق ة يعني في نقل وفي مطب صناعي كبير جدا إ ل ى غير ذلك إ ن م ا ا ل ح ق ي ق ة شكر الله لهم في نهايه ا ل م ن ا ق ش ة ست ساعات م ت و ا ص ل ة عصر ما بعده عصر و أ ن ا لا أ س م ع لا أ ر ى لا أ ت ك ل م لشعر أ ك ث ر من خمسين م ر ة عرق. عرق وماء المهم ا ان ه الحمد ا لله رب العالمين يعني بتقدير ج ا ي جدا نسعى الله ان يتقبل من الجميع إ ن شاء الله و أ ن يبارك في الذين حضروا و أ ن يبارك في الكل إ ن شاء الله تبارك وتعالى مع بالطبع التوصيح وبالتصحيح الذي أجرته اللجنة أجرته يعني اضافه عبارات تحذف والغاء ع ب ر ا ا ت توضع و ا ل كتب ابناء الدنيا يحذف كل هذه المراجع ا ل م ط و ع فقط هو الذي يكتب انما اردت ان ابين ان هناك كتب لم تطبع وقد ضاعت اللهم <تصفيق> ا الله ل أ ن ن ي في دار العلوم, في دار العلوم, التمهيد كان من دار العلوم هناك اتكاء منهي عنه ل أ ن ه يشبه اتكاء ان تجلس متكئا على يد و ا ح د ة هذا اتكاء اهل النار كما قال بعض العلماء جلسه اهل النار وجلسه اهل الكتاب على يد و ا ح د ة الشمال او اليمين تجلس عليه على اليدين معا لا ا س إ ن مع ل د ن ا ل و ا ح د ة فيها نهي الحقيقه لا بكذا لعذر ماشيه الشيخ أ ذ ك ر العذر الواجبات تسقط للاعذار ها ن ع ما م التوافق من الحديثين عن عبد الله بن عباس قال صلى الله عليه وسلم إ ن هذا يوم جعله الله الى المسلمين فمن جاء إ ل ى ا ل ج م ع ة ف ل ي ق ت س ل وان كان فليمس س عليكم السواك لا أ د ر ي الحديث انما الحقيقه ة ل أ ص له أصل وصل الجمعة ل أ ص ل بل هو من أ ك ل س ن ن كما قال ا بن القيم بل يصل إ ل ى الوجوب عند بعض العلماء نعم ي ع ذ ل و ن عن الجوار يا شيخ عن, ذا عن, ذا عن, ذا عن ذات اليمين عن ا ل إ م ا ء العز عن ا ل إ م ا م كنا نعزل حديث جابر بن عبد الله و ا ل ق ر آ ن ينزل العز كان عن ا ل إ م ا م إ ن م ا قال العلماء كما قلت أ ن تعزل أ و تستخدم و س ي ل ة في ح ا ل ة ا ل ر ض ا ع ة م د ة ا ل ر ض ا ع ة لا باس ب ي ا في السنتين إ ن يوم ا ل ج م ع ة يوم عيد يجب الصيام في يوم العيد من الكتب ده نهي عن صيام الجمعة صيام من ترحلي ا ل ج و ا ج ي ة لا لا لا يجوز لا يجوز أ ب د ا ش ا ف ع ي قال يجوز ا ل م ر أ ة أ ن تذهب لحج في صحبيه أ م ن ه انما العلماء الجمهور على أ ن ه لا يجوز ل ل م ر أ ة مهما كان、نعم. آه ثم انت مش و ي عندك ا ل ق ر آ ن ه ا نص ا ل ق ر آ ن واضح ثلاث شهور واللائي لم يحضنا ل واليائسها من المحيض ع د ت ه كم ثلاثه ع ش و ر لا خلاص نعم نعم ش ي خ ينفعي مات م ن ت ه ت بعد س ا ع ة تتجاوز غدا ل ي ه قالت ت ج ا و ز غدا ا ل ع د ة ا ن ت ه ي الان ا ل س ا ع ة اثنتاشر وسط متزوجه ان شاء الله ت ق ل له غدا نحن ت ا ن ي لا مش لازم لا حب ت ك و ن شويه لغز ا ل م ض ا ع يعني هل يشترط في التعدد ان اشاور ا ل ز و ج ة الاولى هل مشروط ش ر ع ي ة ط بالطبع ع ب ا لا لكن لكن انضبط أنا أقول يستحب انا ق و للزوج يستحب ل طالما جاء ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة ان يخبر ا ل ز و ج ة الاولى وان يعلمها بذلك لماذا لانه اذا مات سترث فيه الاولى والايه السم هم الاثنين شركاء فين يجي هو يموت ج ي ي هو و م ج ا و ل ه ثلاثه ا يطلع له ايه يطلع اثنين كذا واحد من ا ل ش ر ق ي ة واحد من ا ل ت ق ا ل ي ومخلف منه م ق ف ن د ه يترتب على ذلك ضياع الحقوق الحقيقه فحتى حتى يستقر الزواج انا اقول كلام انا عينته لمن اراد ان يعدد حتى يستقر الزواج ويطمئن ويكتب له الاستمرار اقول ان تعلم ا ل ز و ج ة الاولى وان تسوي الامور حتى ايه طيب ايه بقى اللي بيحصل يروح من الجو ة ا ل ت ا ن ي ة لو لمشيه مش عارف ه ت ع ر ف س ن ة ا ث ن ي ن ث ل ا ث ة ا ر ب ع ة لازم تعرف اول ما تعرف تولوا ايه إي انا يا هيا انا زي الفريق ما بحب الشديد بس خلي بالك يا ابو امين معاي طيب يقبلها الولاد وولاد مين الاولى لسه ت ن ع على ايه شط الولاد يا أ ب ا ن ع م ي ا ب ن ل ن ت أ ب و ن ا لنعرفك ولنشوف وشك ا ا ل هنا ابدا أ م ي اطفئ الباب و م ش ي ايه يرضيك يا و ل ا طلق ولا حرج لابد أ ن تطلق و أ م ر من كل جال يقابوها دي ا خ ر ة لحمك تعمل فيها كده يتهيني يلاقي الضغط على منين يولى ق ل ل ت ا ن ي ه ايه معلش أ ن ا ع ي ز استحمليني رجعت في ك ل ا ب ي أ ن ت طالق ثم يعود الى من هذه ا ل ج ن ا ي ة التي في الغالب ا ل أ ع م هذا هو الذي يحدث بالفعل ف أ ق و ل لمن اراد ان يعدد او يتعدد س و الامور الاول ومهل الطريق مش ر ا ض ي ل ي تعال يا س ت ده شرع ربنا وبعدين انا ه ا ع د ي وانا هسوي وان شاء الله في شقه ليكي وشقه ليه ت ل ف و ن عندي ت ل ف و ن عنده م ص ر و ف م ص ر و ف أ ب و ك ي ع ر خلاص ح ز م ز م حبتي لازم تزم ح د ش ي ق ل ك ايه تفضل أ ن ا و ف ع ان شاء الله مش حيحصل الكلام د ه لن يحدث ل ن ولم لم ولن طيب لا انا مش و ف ع ان شاء الله انت بقى تقدر تستنبط الرفض ب إ ص ر ا ر و بمشاكل ولا رفض نصكم ولا رفض يجي منه بذكائك مع ا ل ز و ج ة يعني ايه رفضت تقول لك طبعا ممكن ترفض رفض ل قاطع ل... لعين ا ل ح م ر ة انت برضو ايه تعباتهم وقال لها ايه ان شاء الله عقدت النهارده مع عريض وشوف ود الفعل حتلاقي تقول لك ايه البقع ن د حعمل ايه شنعياج أقول بس الحمد لله أنت أدخل انت ل س الدرس ا أحضروا خالص ء مش طيب يبقى ن اديت الفعل وشفت رد الحقيقي مش التمثيلي رد الفعل الحقيقي مهم جدا تجارب نماذج مهم جدا أن تعيش في ان ل و ا ق ع أ تعيش الواقع ما ت ق ي ش كده بقى تقول لها انا عددت ر أ ي ك ان شاء الله ع ل ط ل كده مولانا الادم راه لها حق عليك ولا حقوق وكذا وكذا لازم تبقى الامور و ا ل ح ق ي ق ة انا ب ازعل فبمعدد ي عيني ومتزوج شرعي يمشي ايه لص حد شافني ان شاء الله بكره ا ان شاء ل ل ما حلش الولاد بس انا عددت لواحد على ف ك ر ة اراد ان يعد ف ا ل م ه م زوجته بالتعداد هو من بلدي ي ج و ل لي ايه س ر ق ة طبعا مشرقله مص راح ر اجيب ان شاء الله مصلحه من مص ر ه و مشط ر س ك ل ه معاك انت فين قلبه حاسس يا مولانا انا في ا ل س ي ر ة مع الشيخ ان شاء الله طبعا هترجع وقتين ان شاء الله ب ك ر ع ش ا ن عندي مصلحه خ لا ارجع ل ل ا ز م طول النهار متابعه الاخر عرفت ش ا ي ت المصيبه ل م بقى الاخر طلعت ثانيه انا ب ق و ل لك كلمت ا ف ا ل ح ق ي ق ة ب ر ض و ا ل ز و ج ة مش غ ب ي ة تستنبط ق د انت م ت ز و ز ولا لا ستعرف ستعرف شيء طبيعي لابد ان تعرف هو يعني انت ما هي مخبرك عشرين س ن ة ع ا ر ف ظروفك تغيرت الظروف لحتى ان اخا عدد خلي ايه ا ل ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة واللي هو يعرف لما خ ش عالاولى ل ى بتشمني حطه ست فيه بتشم <تصفيق> لا حول ولا قوه الا بالله اذا ا ل ق ض ي ة قضيه م ه م ة حتى لا الحقيقه انا زعلان من اخواني بعض ا ل ا خ و ة يعدد وطلع ي ع د د ويعمل شغال هذا كلام الحقيقي اعرض ا ل ن ا س مش, مش, مش كدا وبعض ه وبعض الاخوات يعملش ن ي الكلام برضو ه ي ب ق ى جارح ر خ ي ص ة على طول تقول له تحدد ن شاء الله تعديت ب ك ر ة ان شاء الله هات مازون ولا مؤخر ولا أ ي م ا ولا بيت ولا ش ق ة عفشه موجود بسم الله يروح على طول فديقه ي داخل على شقتها على فرشها حاجه ة ي سهلة و ليال. هو خسر ايه س ب و ع دكاءة ثلاث ل ا ل معلش ي و خ س ر ي ه خسر خسرش راح ايه ما جحاك ل ا ا لوكانبا ن ب بس ثلاث لا ايام لا لابد أ ن تكون ا ل أ خ ت ل حقوق وعزيزه ك ر ي م ة تعرف حقوقها وتعلن في المحيط زوجي حقوق ش ر ع ي ة كذا ق ا م ت ي كذا والذي ي أ ت ي بعض ا ل أ خ و ه اني حقا اني ش و ف قضايا تشيب الشعر ت ش ي ي يروح يعدد دخله الشهري تشتغل فيه نشيخ لشيخ بكام ا ئ ه وخمسين جنيه تدفع النقر مئه وخمسين ورح ا تعدد ث م ا هو ص ز ق ه ا ت ا ن ي عندها ش ق ة وعندها فرش مش م ح ت ا ج ة نفقه ة برضه و بالحمد ل ل يفتقد م ع ا ش ر تمويه جنيه بتوكلني لا حول ولا قوه الا بالله ا م ر ع ج ي ب ة يعني يقيم في بيته ماشي على فراشه ماشي ت ط ع م ه م انت ش ع و ز ي ثانيه اين ا ل ق ر ا م ة اين ا ل ر ج و ل ة امور عجيبه ة بعض الاخوه ق ا و يا شيخ تعالى في م ش ك ل ة ف ض عوض الله انشوف م ش ك ل ة مع الاخت الاخت ف ض ل انزوك اعكم ا ا ل رقم ت س ع ة ان شاء الله انت رقم كم ي ق ي ت س ع ة ان شاء الله مع الاخر فاضل ج و ز ت س ع ة عمال يخ... على طول ي ت و ز وطل <تصفيق> و ب ع د ا ل ل حي ونقابات و إ س ا ء ا ت ومحاكم قلت له نعرف المحاك ذلك ل ا م يا أ خ و ا ن ا ب ط م ا ن ي ن ة بقبول ب إ ي ج ا ب ب ش ف ا ف ي ة بوضوح ش ي خ و ش ه و ل ل ه انا أ غ د ب وصل إ ن شاء الله تفضل الله أ ك ب ر ص ل ا ة إن شاء الله ص ل ا ة وحفظ ا ل ق ر آ ن مشاء الله م ل ت ز م بعد ما جوز ص ل ا ة مولان صلاتين جنتر و ص ل ا ة الفجر سيد الشيخ وراي شغل الصبح وراي ب ا ل ه فجم القصه و د ه حصل كثير يراك بعض ا ل أ خ و ا ت من خ و ة ا ل أ ف ا ض ل تقول لا يمر يوم إ ل ا باستجابه افلام ج ن س ي ة للبيت أ والله ل العظيم هو ملتزم هي ملتزمة أ ن ا أ ش ك ل يعني آ ت ف ملتزم شكلا ها؟ شكله التزام وهي شكلها التزام بعد ان وقع الفخ بدا الالتزام عليه ى حقيقته لا انا احذر من هذا ح ق ي ق ة والتجارب م ر ي ر ة لكني احب اخواني والاخوات الفاضلات اريد لهن الخير والاطمئنان والاستقرار في حياتهم الطيبه ايضا فتحنا في ا ل م و ض و ع ده الاخت اثنين وعشرين سنه لسا بكر واحد خمسه وستين سنه ماشي تقول واحد وعشرين في تكافؤ فيه تكافؤ انت تكافؤ انت كده شاهد عقلي ده بنتك ع م الشيخ والله العظيم انك لو تزوجت ده ح ف ي د ه الفكر نضج العقلي ل س ه يعني ايه ب م ف ي ص ص غ ي ر ة تروح فين فين ك دي ها ه ت ر و في نضجك العقلي ثم الكفاءه في كل شيء كفاءة ف ي كل ش ي ء بقى الاخت اصلا شفت ا ل أ خ ع ملتزم وراقب فاضل وعاقل ما شاء الله يا اختي اسمك من الكلام ا ح ك على من ع ق ل و فاضل اضحك على حد تاني ع ق ل و فضل اي ثلاثين س ن ة ف ر ق في السن وتوافقي بدون ضوابط ولا أ م و ر ش ر ع ي ة بالطريقه دي هذا زواج ا ل ح ق ي ق ة لا يكتب له الاستمرار والنجاح ل يكتب ه ا ل الحقيقة في الغالب ا ل ع ا م وهذا تجارب و ا ق ع ي ة من قيد من الحياه ة و ا ل ل تعالى نسأل نصيحة شيخ محمود أنا بس والأخوات مش لا ننصح والأخوات انت عاوز أنا الأخوة لا الأخوة نسأل نصيحة أنصح ننصح بس أمس شيخ محمود ضحكة مش مضبوط يجوز تبقى واضح نمره واحد واضح مع نفسك دخل كامل ا ل ل ه ي ب ق ي ل ي ت لي ت جنيه كان انا ك لا استطيع ان اعدل في و ا ح د ة واحده, واحدة ي ب مصروف ولا معي ا ا ل ا م و ل ا ي ولا معي لا بد ان تعدل الاول تنظر في حالك وفي امكانياتك ثم تبحث خلاص كل مستقر تبحث عن اخت تلائم الامكانيات والقدرات ا ل م و ج و د ة بوضوح برضو تبين الحقائق كامله الحق لا اصلي الفجر في ج م ا ع ة الا في اسبوع و م و ا ل تعرفك ك د ت ق وان ل شاء الله بقوم الليل ان شاء الله حفظ ا ل ق ر آ ن لا ترسم ص و ر ة و ر د ي ة حتى لا ت ت ض ع ا ل ص و ر ة بعد البناء ص و ر ة أ خ ر ى نفس الكلام ل ل أ خ و ا ت تبقى واضحه تماما مع الاخر تماما ل و ض و ح والشبابيه فهذا يكتب له الاستمرار وهذا يكتب له النجاح إ ن م ا ا ل ح ق ي ق ة ما نراه من مشاكل نعم آمن حقها هذا ا ل ر أ ي الراجع قال السائل من حق الاولى تفطر خلاف الفقاء ت الطلاق ا و ل ل ى ل ل ز و اي ا ل ن ة بعض الفقاء ا ك ح ن ا حقه ا ا ل العقوق لكن الجهور على أنه ليس و فاعطوها هذا انه ضرر فأنت ي بضرر نعم قول. ليه؟ يقع الطلاق في الحيض يقع طيب جزاكم الله خيرا وبركة و... لا لم أ ص ل المغرب و ا ل ع ش ا ء ل أ ن ي كنت على س ف ر ه جزاكم الله خيرا و ب ر ك الله ف ي ك